بسم الله الرحمن العليم، الحمد على ذا الشهيرين، الذائرين، وأشهد أن لا إله إلا الله عز الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله اللهم الله وسلم وبارك عليه صلاةً وسلامًا دائمين، وبراءة مني إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ هذه الجلسة الطيبة المباركة إن شاء الله رب العالمين. <تبقى> في التضرع إلى رب العباد عفى أن تكون أبواب السماء متفتحة فيستجيب لنا رب العباد سبحانه بطبته ومنه وجوده وكرمه إنه على ما يشاء قدير. وسبحان رب العلي العلالوهاد الله سبحانه وسلم وبارك عليك يا سيد يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلاجمين إلى يوم الدين اللهم يعد لنا يا ربنا جمعنا هذا جمعنا رسوما وتفرقنا من دعبيه تفرقا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما لا تجعل الدنيا أكبر همنا من ولا مبلغ علمنا اجعل طرانا على من ظلمنا لا, لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اكرمنا ولا تذلنا اعطنا ولا تحرمنا ندنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا اخرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا ورزقنا قبل الموت كوبة ونداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما اللهم إن أردت في عذابك جثة اليك إليك معافين غير فاسدين ولا مستومين وغير قزايا ولا نداما ولا مبكرين اللهم كن بنا رؤوفا وعلينا عقوفا وانزأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، قوينا إذا وجدنا. اللهم قوينا إذا وجدنا. اللهم اقوذنا إذا وجدنا وأعنا إذا استقمنا وقل في اذا إذا عطرنا وكلنا حيثما كنا اللهم كلنا حيثما كنا اللهم كلنا حيثما كنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا الا كفيت ولا عفيرا إلا يسررت ولا ضالا الا هديت ولا شيطانا إلا طردت ولا دينا الا قضيت ولا طالبا إلا نجحت ولا مجاهدا إلا نصرت ولا ماسورا في الحق إلا فقدت اسره ولا مسجونا في الحق إلا فقدت ولا مظلوما إلا نصرت ولا ظالما إلا هديت ولا ميتا الا رحمته ولا عاصيا إلا تبت عليه ولا مسافرا إلا ظالما سالما لأهله إلا وقد رجقته إذا خير أعمالنا خواتينها وخير أيامنا يوم أن القار يا خير أعمالنا خواتينها وخير أيامنا يوم أن القار أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين واحدرنا في زمرة المحنين اللهم باعد بيننا وبين المعاطي كما باعت بين المكرق والمغرب اللهم باعث بيننا وبين النار كما باعت السماء من الأرض يا رب العالمين اللهم أدرنا الجنة بدون سريقة عذاب ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك أهل ان إلينا ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر صلنا بك ولا تقعنا عنك يا رب العالمين أجرنا من النار ومن كل قول أو عمل يقرب إلى النار اللهم أدخلنا الجنة بدون سلقة عذاب اجتنا من حوض الكوثر سربة لا نضع بعدها أبدا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اترح صدورنا نق قلوبنا ثبت يقيننا الهمنا صوابنا قوي حجتنا قو إيماننا زين الايمان في قلوبنا كره الينا الكفر والفسوق والاصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اجعلنا من المهديين اجعلنا من التوابين اجعلنا من المتطهرين اجعلنا من الخانفين اجعلنا من العابدين احشرنا في زمره المؤمنين الموحدين يا اكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا الدعاء مخ العبادة، والعبد دائما يجب أن لا يغفل جانب الدعاء وآداب الدعاء كما تعلمون جميعا بفضل الله أن للدعاء آداب من أوائل هذه الآداب في مسألة الدعاء أن العبد يدعو وهو موثل بالإجابة لأن الله يستحي من عبده أن يمد العبد يديه إلى الله فيرد العبد الله عز وجل العبد أو يد العبد خائبتين إليه مرة أخرى وطالما استحضرت أدب الدعاء سنستخدم الخجمة إلى رفع اليدين إلى إخباق القلب لله عز وجل إلى إخلاص المية إلى أنك لا تدعو بإسم ولا قطيعة رحم إلى أنك تتذلل إلى الله عز وجل أنك تستغل الأوقات الطيبة والأماكن الطيبة وأفضل الأناكن بين الله عز وجل وأفضل الأوقات يعني من ظل الأوقات ما بعد الظلوات وما بين الأذن والإقامة وعند حيود العبد وفي وقت الليل وفي الخلوة الأخير من الليل وعند هطول المطر وعند ضحف الصبوب على عدو بعد ختم القرآن كل هذه الـ يعني الـ وعند زياره المريض وعند سفر المسافر ودعاء المسلم الأخير لظهر الغيب كل هذا تعلمناه من المعصوم صلى الله عليه وسلم عندما استأذنه عمر في التفر ليؤذي فقال الحبيب لعمر رضي الله عنه يا عمر لا تنسنا من صالح دعائك يا أخي وكان سيدنا عمر يفخر في هذه الكلمة فلا تنسونا أبدا من صالح الدعاء ولا ينتر مجدم أخاه من صالح الدعاء لأنك إن دعوت لأخيك المسلم قال الملك لك ولك مجد ذلك فإن دعوت عليه قال لك وعليك مجد ذلك قالت بالخير الملك يقول لك انت زين ولذلك لما يطلب امر عن اخوك المسلم شر منحرف عمل غلطه والايه اللهم صب عليه اللهم اهد قلبه اللهم اغفر له اللهم اره الحق حقا وارضى وكذا اذا انتصر والاخو المسلم بتسمع غيبته وتسكت إذا تكلم احد عن ابيك بسوء فلا بد ان ترد غيبته فان ردت انت غيبته وهو مش حدود رد عنك الله يوم القيامه نار جهنم فقال انت بترد ايه بتابو المسلم يبقى انت صعيتها ايه صعيتها ربنا ستعى يوم القيامة سوف يفرد كربك ويرد عنك نار جهنم اللهم رد عنا نار جهنم وحر جهنم يا رب العالمين وأسلنا الجنة بدون تلقة عذاب يا رب العالمين. اليوم شاء الله رب العالمين طركنا الاثنين الماضي الصحابة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد وضعت اقدامه ارض مسكة الأرض الحبيبة مرة أخرى وكأن الإنسان يستطيع أن يقول ان الجبال كأنما جبال مكة كأنما ترحب بإذنها الغائب البار الصادق الصدوق الأمين المبلغ عن الله قاتب النبيين محمد اولا مش ممكن نترك ما حدث بعد فتح مكة ودخول النبي صلى الله عليه وسلم الى الارض المقدسه الى مكه المكرمه عرفها وحماها رب العباد عز وجل الا لنا بعض من وقفات ايش هم مشاهد حدثت مع حديد الله في مكه وناخذ منها سواد لنحن ثم بعد ذلك نطلي الضوء على بعض من نقاط العظمه في شخصيه الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام لابد أن نحرص برضه إيه لأن لنا فيه الخطوة في الحسناء. إحنا ما أصلحش عندنا قدوة. نحن اليوم نستقصد الى القدوة. وطبعا القدوة اكيد موجودة في بعض من الناس او في كثير من الناس. عشان ما يرجع عندنا موجودة في كثير من الناس. ولكن قلت لحضراتكم من قبل إننا يجب ألا أن ننظر الى الناس بعين العين. يعني بعين النظرة. يعني ان نظرنا الى الناس بعين النقد فلا بد ان لكل واحد منا علوبا مش واحد يخلو من خطا لان كل بني ادم ايه خطاء وخطاء اي كثير الخطا مش, مش كل انسان يعني بيغلط مره لا خطاء اي كثير الخطا كثير الخطأ لان باللغة العربيه هناك مغلط وخاطئ وخطاء المغلط هو الذي يخطئ عم غير عمد ونين قبل يعني ماشي في الشارع وقعت عينه على الرأس او احنا في الوقع عينوها على رجل فكانت النظرة الاولى جيه ايه نفسه يعني ايه ده هذا مخضئ ما قد يعني النظرة الاولى بس طولت شوى العمد يبقى ايه جئت مخضئ لانه اغطأ بدون قبل ما كانش متعمد النظر انتظرم الانشي غضل سرعة وهناك الخاطئ وهو المتعمد بالخطئ الخاطئ اللي هو عارف ولازم تم الغلطة من الزمعة راح يقعد قاعدة معينة يذكر على واحد هيقضب على واحد هيبقى راح يعذب واحد فهو ناس التنفير لزنبتي انك يكونت من الايه؟ من الخاطئ، ليه من الخاطئين؟ لانها دبرت في يوسف عليه السلام دبرت في يوسف يوسف الجريمة التي تريد ان توقعه في حباني بابي ولذلك يعني اذا كان هناك من, من قانون للطوارف وهو كان موجود في مصر من سبع ثلاثة ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات. يعملوا يعني لا ايه لأنه ايه حتى حيث ان ايه ذنبه ايه ذنب يوسف حتى يترين في الجن جنان على قرون الطوارف انه الله رب السيد و احبوا الي مما يدعونني الي مما يدعونني الي رب ربي انا لأقل فيها ما ما عرفش هذا غلط صح ولا لا. كما قيل عن آل لو اخرجوا من قريتكم ليه تفتروا لا يعملوا غلط لا. انهم اناث يتطفرون فصار التطفر في عين الكافر سبب لاخراجه وسبب لتعذيبه وما نقموا منهم الا يؤمنون بالله يا سلام يا ايات الله عظمه القران خفيف كسب كلامته خلاص قدس قانون الله في الكون بقى. يعني النق طلب النق ده سيدنا المؤمنين أه. ولذلك وعب الله مروه على لا يتخلف كان المشركون في مكه يفتحون السعاده يومين في الاسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس في الجاهليه استحبوا السعاده ودخلوا الناس اخراس او عله لا بيحصل النارس لك فيه كان يجوم الاثنين في يوم الخميس وفي مال المطلحة اللي هو السلالة اللي ايه كان معهم الايه المفتاح لان يجب نارض المفتاح معنا هنقولي خفة اللي داينا احنا ان شاء الله كان معا مفتاح فبعد ان بوحيها النبي صلى الله عليه وسلم اراد الجامس فتح فعد يخوش لا انت لو يكون هناك ووش فتح الجامس ما انت عين يخوش مع الناس اللي دا فتجعنا فاراد النبي الدخول البيت بتاعه لسه خالص فمنعه ائمان فحط ايده على باب الصعب لله قال روح انت خد يعني مش سيركين يخشوا لكن الموحد ما يخشش لو لو لو ان الله عز وجل يحاسب العباد كما يحب العباد ان يحاسب العبد اقاه لا ما عليها من نصيحه ولا بكف لا يعني لو ربنا ياخذ النظر اللي يعني تشوف المشرك داخل الكعب خش قول قام قوم والموحد ورسول التوحيد يقوموا الدخول فابتسم الحبيب قال يا عثمان عسى ان يكون هذا المفتاح في يدي يوما اضعه حيث اداه مكن اليوم من الايام المفتاح بتاع القعبه ده يبقى انا ادخل اللي يعجبني واطرد اللي ما يعجبنيش اطمن واحد مطارد اتبعه قله اغلبهم شواد غلابه زي حالته كده لا لا لا يهد ولا ينشوف سبحان الله يعملوا ايه اطمن بص عليه كده قال اذا تذل قريش يومه يعني يوم المفتاح يدأ سيودك يبدأ يوم ظل بالقراج فتبسم وقال بل يوم عجزها يا عثمان مر على الموضوع ذات كام سنة خمسطار سنة عثمان لما دخل النبي مكة أعلن إسلامه المفتاح بتاع الكعبة خليته أمه من بني سيبة بعد الحبيب بلال وبلال روح يا حسنان عينا المفتاح اللي هو روح يا رسول الله معه يا بلال مفتاح بتاع الكعبه رسول الله عايز يخش المفتاح زي ما كما وعده ربك إن الأرض لله يورثها من يشاء من هذا واتذكر من المناظر اللي هو دمك دي أن أمريكا وأوروبا كله دي مناظر دي مناظر ماذا لكن قشره خارجية عرب الطب زي ايه كن عندك معذرة جولاد محطوط على الحيطة الثلاثه دول حلو واحد بيت قاعد يا شباب الدرابزين الجديد الحيطه اللي وراها ايه حاجه جميله كم ايوه و اللي عاملوا فيها وهي عمرها ما من من ساعه البيت ولا من قبل ما يبني البيت وحال في فيها ولكن اهو الزبال بدري بلاوي خلي بالك الخضره الخارجيه بتاع الحضاره الاوروبيه لكن بتشيل الخضره تجد عسانة من جوه وسوف تنتهي هذه الحضارة قريبا ان شاء الله ليكون الغضب الموحدين المؤمنين إن شاء الله رب العالم وليس كذلك الماني كما أكرر دائما هذه حقائق حقائق التاريخ لتقول هذا وهذا وعظ الله الذي لا تخلف المتوحدون لا إله إلا الله نحن نبقى أمثلة السيرة إيه إيه غزاواتكنا بالأولى مرعا تنعني ببببب نجير سوف حميد بلاد ماشي ولكن عشان تعرف أن الغضب بالجسام كما كان الإسلام ضعيفا في صار قويا بعد فتح مسيا هكذا قد يكون الإنسان خطور البعض النهاردة أو صورة مشوهة عند كثير من الناس في الغرب ولكن الغد سوف يكون للإنسان إن شاء الله رب العالمين رأى إذن دلاله مع عثمان ابن طلحة يجب المفتاح بتاع الكعبة من أم عثمان قالت لن أعطي المفتاح أحدا يا عثمان يا ابن طلحة لا يكون الذهاب وشرف وقومك على يدك. يعني بانوا شايبة كلهم بيأسخروا على العرب كلهم بايه عاموا متاحة التعضب صح الله انت لما تقع الرجل الموظف البنك اللي خلصت على البنك ليه كذا مبتاح واحد مع المحافظ على البنك يعم واحد يحارف مع مدير الخارقية واحد يقول لك العلمة متاحة البنك يعني العلمة تعم بس للأسف الحاجة ما تلتحك في المتاحة لازم دقيس المفاتين هو فخور انه امين على اموال الربع لا مش <تصفيق> لانه هو, هو يعني اموال الربع تحديدا فرحت قوي قال بلد شوف بقى بنو شهيبه على العرب كلهم ده مفتاح الطلبه معانا لان ده سييطره العباس كان عايز ياخد المفتاح بتاعهم وكان علي شوف يعني حاجة فخر عظيم ان يكون مع مع مع العرب بس صعب حاجه يعني مش سهله ف ما كان من أم عثمان إلا أن أخذت مفتاح الكعبة ووضعته في حجزتها حجزتها يعني معذرة البتكة بتاعة السروال أبو معروف وقالت شو بتمع الكلام بقى. أي رجل يمد يده إلي ها ها شو تبكت بقى المنائين إن ها طبعا اللي نجدها صح؟ الرسول صلى الله عليه عثمان ابن بن طلحه وبلاله اخرى قال لا لان في الامر شيء اكيد الشاكه نقلبها حالا انا معترض على حاله على الرقص نعم عمر نعم رسول على الله عليه ان سمعت صوت عمر خارج الباب حتى اخرجه المصطلح قال لا الا ده لان الى يبدو ان احنا وصلنا الى حالة من الضعف ومجرد نسمع في رجل سيدنا عبر سيدنا عايز وراء هذا غريب من معلومة فأخذ المفتاح وسلمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح سيدنا الحبيب طبعا هناك اترى ابن الاعناق الى ان بعد كده يترى بالمستخدم في فيه عثمان فمن يأخذ تعالد من ابي طالب يا رسول الله نعم. له اعطيني مكتاح الصعبة لا. لا احنا بقى قال اين عثمان المطلحة معنا رسول الله قال هذا مكتاح الصعبة لا يناجعكم فيها الا كافر او سادق او منافق خذوها تالغة يا بني شيدة الى يوم القيامة افضل المكتاح في بني شيدة وتجدوا لما ترعد معاهم اناس بني شيدة يمكن من, من ألطف ومن ومن الناس ومن أرقب الناس قلوبا وعندهم سيدة لله إلى غريبة أو في سبحان الله يعني الرسول كان ينظر بما يريد رب العباد سبحانه <تصفيق> يا وبعدين رحناك كده عثمان بقى عشان برضو يرضى على مثالك العقيدة هتذكر يا عثمان يوم من اعتني تاكر انتذكرت يعني تاكر قال لقد انتهى الامر يا رسول خلص الولاد اريد ان اعلمك ان الامر بيد الله وحده ليه بقى ان النهارده انت راكب على الكرسي بكره الكرسي راكب عليه يعني بس ما تنساشوا رفض النبي صلى الله عليه وسلم دخول الكعبه حتى تخرج منها الصور اللي كانت فيها اكان المشركين حاطين صور جوه صور ايه الصور ابراهيم وطلت اسماعيل مطورينهم ترسلهم يعني وهم بيستحموا بالاجلان وما بيستحموا بالاجلان في الاوديه يعني بيضربوا يعني زي الودعه والحفظ والكلام ده سبحان الله فتكلم النبي وقال اخذ الله المشركين واهل السر صورة هما ماشي يعني الصورة دي احنا ايه يعني لو على جنب شويه لكن كان إبراهيم الحنيبين وإسماعيل يستخدماء والله ما استقسر بالأسلام يوم رضي ينفي تهمة الاستقسام بالأسلام عن جده إسماعيل وجده الأساسي إبراهيم عليه السلام سبحان الله وأخرى أيضا صورة النبي عليه السلام كنا مصورين هو السيدة فارغة مجوه أهلا الله لا يرمي لك سبحان الله فلعن الله بيتا أو لن تدخل الملائكة بيتا في صورة وفي حديث صورة أو فنسان أو كل المهم وكان حول الكعبة ثلثمية وستين صنم والاصنام اللي كانوا المشردين ربطنها صبين عليها رصاص يعني مثبتينها في الأرض إيه برصاص مدرع عشان ما حد إيه عشان راح يزق الإله كده في الآخرة ولا راح يروح واقع ولا حاجة ثبتينها عشان الإله يكون يعني مخوّش شوارد مشوّش ولا حاجة طيب خلونا نرى فكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل رج في الاظلم وكان هو بيساعد في التكبير بس كان بيساعد ازاي كان على ناقته لأنه منقول الرحله واللي حصل في فته مكه والاجهاد تطاف حول الكعبه فيه وهو راكب ناقته صلى الله عليه وسلم فكان يجي عند الاطام بقى وهينزل بعد السبع اشواط وبعدين صلى في مقام إبراهيم وبعدين بدأ يلف مع الصحابة في تكبير غصه وكان معاه صديق صغير يعني عطاه كيلوغرامات فكان يشير إلى الصنم فيقع الصنم على وجهه لأنه لاجب يشير الصنم من الرجل حتى لو فيه أشعة غير مرئية تخرج من العطا الصنم يقع على أساس صح لا؟ لو صار يقع الصنم يقع على يشير وهو يردد قول الله عز وجل وقل جاء الحق وجهق الباطل إن الباطلة كان ذهورا دي كنت ايه في العقيدة مهمة جهدان اللي يجب أن يقع الأمل للمسلمين بالنصف بايه؟ في بقضيئة هي قضيئة مفتاحة لتعبة يعني واحد لو نظر لها كده يقول لك الله الرسول صلى الله عليه وسلم ما حاولوش إلا عشرين تردين واحد منهم ثلاثة ربعهم غلابة ومن خلين يأكلوا هيأخذ مفتاحة لتعبة ويقول لبلاجي فاكرين انت قد الصراحة ها. اللي ايه محمد حي او ميت يوم يتناقع شوف خارج هو هو بكر مطارك مطارك ايه اللي يحتر سبحان الله العظيم يجري أسراقة يجري يحصلنا طغوط أقدامه فرسيه في الرمال المو الاخر الخالط عندما بقيت الخطر انت اللي يا سراقة كيف بك وقد اخذت سواري كثرة واحد ذا سراقة الكلام ده ازاي يعني واحد اهله طردينه وهو كامل ومغير خطة السير وما لدى ما بين يعني الجبال مكة عشان يخرج اللي مكعبه تخرج منها سلم غامض وماوش حد إلا أبو بكر والدليل اللي هو عبد الله بن وريق سبحان الله وهم كلهم جمالين اللي بيتعقبوا عليه وشوية مية وعيش من اخلاص في الطريق واختبأ في الغار ثلاث ايام هو وصاحبه ابو بكر ده كله عشان يهرب من ايه من قريش وبعدين يقول لصراخه ده يعني يوم من الأيام تاكل الثوارين بتحكي ترى ترى يصدق الكلام ده ولا ما يصدقوش يدخل نفخ له الضل منطقي عقلي عقلي لا عقلانيا لا العقل المجرد ايه اللي بتجيش بتجيش لا بتجيش ايه بفين بعد الخادثية في زمن عمر وجيء للنوارة الكسرة مين اللي جابهم جابهم واحد اسمه ابن ابي سبيل راجل جاي يجي الكلبية بتاعته تحت رفتك وفيها يجي ثلاث اربع رقع ومعاه الشوارين اللي محطوطين في علبة وبعد ساعة ساعة ابن ابي وقاه مع هذا الفقير أهدان يوصلها لأمير المرميين عمر ما كان ممكن إن هذه الجبيرة جاي مبك على سويسرا صعب يعني؟ وتحت اسمه التعار والحفظ السواري كيف رايح والله مش انتهى نديدة ده الأصعب من يوجدها الأسهل أن يسرقها لكن الأصعب أن الحفظ عليه. راح جاء وراح مسلم شايدنا عمر الإيه؟ الشواري شايدنا عمر فتح كان يقال يعني أن اعظم او اتمن سوار في التاريخ هو شوار ايه ففيه كمية من المجاورات اللي هي حاجات فريدة مش موجودة على مرة فريدة فاستردت عمر من اعجبه امانك الراجل قال يا علي يا ابن ابي طالب ان قوما ادوا هذا الى اميرهم جد امنا يعني اول ناس يجيبوا انه دي على شوف من ايران كين المدائن جنب طهران يجيبها لغاية المدينة يتفر له إن كان شهر ولا شهر ونصف وجايب الشوارين عبر الصحراء وجايبهم مثلهم لكاملين لي ان قوما ادوا هذا الى اميرهم جد امنا قال عليهم يا امير المؤمنين عفت فعفوا ولو رسعت لرسعوا السيد نعم رحمة السوارين كده الاين تراق ابن مالك تراق عسلا بق تراق غلبان كان يدور على بيش ناقه ياخدهم لو جاب محمد حاج سيئه من كبثانا تعال يا صباح بما وعدك رسول الله لما لحقته هو صاحبه ها؟ هذا الرسول انتقل للرسول الأعلى وآدي أو بقر انتقل للرسول الأعلى لكن الرسول كان وعده وعد تكره وعد. قال كيف بك وانت تأخذ سوالك قال له هذا وعد رسول الله إذا الامل قائم الامل قائم الامل مغلق انت, انت تأفل عنك لا لا لا الناس باقف وحشة والناس باقفوا بعضها وخلاص ونقعد نا لا يابد ان يجيه عالامل في قلوب الناس بنصر الإسلام ونصر كلمة التوحيد بس لا يابد من الاخر بالأسلام وأن يكون بعضنا عونا لبعض مش يعني كل واحد يعني مع الناس عند العالم ده لا بس يوم الحده دي بعيد جوان الحده دي مش عالها انت بالحدث بس محذي الحدث قل الحده بتنفعه قدام انت بالحدث قدام انت بالتاجك الحدث حتى العلم ده بقى ت الرجل جاي من اليمن انتا لو وصلت وكان قال له يا رسول الله اريد ان احج من الإسلام الاسلام سؤالا لا أسأل احد بعدك عايز اسال حد قال له قل امنت بالله بما انطق بس ولو رحت صلاه مق... الجمعة وواحد طلع على المنبر قال ايها الناس اتقوا الله بس واحد ناس هذه خطبه الجمعه يا هي خطبه الجمعه خلاص فالقلب بيلعبوا في الشارع ويعدي عمر بن الخطاب يغوي يقول لهم هيعيط ابو أمير التميمي قال هيعيط لا يعني يا ده المنور ليه؟ لا نعم يا بالتق الله الذي هزر لا نعمل لا ده مكشوف عنده الحجاب لا سبحان الله لا بد انني مدب ويكفي عمر حتى يهزئه الصحابه يعني هو ده بيلعب؟ يعني بيقولك يقول مين يا عم لا جاي اقوله عارف انا شايف شايف بنور البلنديفيه الطفوليه اللي فيه ان انا مش كويس يا سلام شو بالناس فتعرفني تستفيد لا بد ان الواحد ان يصفى بقلبه لا يعجبني. ولا تجلس مع العلماء جلسة الناقض، آه، إذ الجلسة المستفيد. ولم تغسّل رجلك في الاستفادة؟ لا بد ان الاستفادة سوف تكون كبيرة. اللهم اجعلنا من الذين آمِعون القول، آمِعون أكثر. الثقة العشر الخمس تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في منطقة تسمى بالحجون، ودي. يعني اللي راح مكة عارف المكان بتاعها بالضبط الرسول غريب ان تهوا قبة بهذا المكان كم يعني فماجي مع سيدنا جابر بن عبد الله الأنصار فعد على ايه على البيت بتاع سيدنا الحبيب جابر من النبينا فالرسول زي ما عايزي ايه يقنف جابر بالكلام كان متبسط مع أصحاب قال لي يا جابر هذا منزلنا في البيت الذي كنت آبديه هل اتنزل فيه يا رسول الله؟ تنزل يعني قال يعني فيه؟ فلو هالترك لنا عقيل بيتا أتري عقيل ابن أبي طالب لما لقي رسول مشي وع ع ابي طالب ع ع ع ابي طالب مشي ع ع ع عبد ع ع يعني يعني عبدالله ابن عم الرسول لا مش ابن عم كنت لا يعني ابن عم كنت داعي يعني ابن عقيل يعني الرسول يعني او لحفاب بني عبد منافق <تصفيق> هلو هل ترك لنا عقيل دارا <تصفيق> اصلا يا رسول هتنجل فيه هل انجل فيه خريمة او في المسجد الحرام دي او دي اصلا انجل في بيت يدخل الرسول بيتا في مسجد وعلى كل ان امي الحزق اتوقف هنا عشان يمكن الاخوة الاجازيين بيتعالوا مني في المنطقه دي لان ايه يعني همه صحيح ان ازالوا كل معلم من معالم التاريخ الاسلامي في الاناسم بالذات يعني هي لها يعني برضه قد في حته بارك الله فيهم في مصر لانها عاصفين يعني, يعني متخيل كده المصريين راحوا كده وبعدين خدناهم كده اما ده بقى البيت اللي سولت فيه الرسول والحتة دي اللي الرسول سولت فيه انا متخيل المصريين هيعملون انا متخيل اللي قالها بيطر عند السيد ويعمل يعمل انت عاد في حديد يا ذا ده حديد ده حديد كثافته 3.1 جرام/سم3 والثاني ايه والثاني فاليهته بتاعها لا شوف انا لو دخلت عليه ها ورحت لقيت في العنده ايه مخطوطه بايه عن اديها يعني انا بموت لان انا بموت يا عم ده انا سبحان الله يعني لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا على قبور انبيائهم وصالحيه النساجة الا ان صنعتم صنيعهم لعنكم كما لعنهم لا تتخذوا او لا تجعلوا قبري وسمن يعبد من بعدي يا عمر ماشي يجيب ايباية الشجرة بتاع بيعه الرضوان اللي تمت تحتها المبيعة الناس قعدت تحتيها قال ليه ده هي شجرة اللي يعني لا.. هل تحت الشجره دي، ايه بالان اه, أه؟ أبو الشجر الطريق على شجر لان احنا النهاردة لات اهدى تحتيها كمعلة وانكن بتقول ان اطار يتعرض الارض ايه اه انا بعد بعد كده، في اخد شوى من تحت شجر اخد ورقة ورقة الشجر اخد, ورق. ورق أخد فرع. انت بتبرع في العيله خلي بالك انت اروح اعلق المنزل بتاعها يمكن ربنا يرزقني بعايل بدل ما انا مالي بنات بنات بنات دي فوضى ولي العهد كده انا هروح اقعد اكلم هلا نفيش كلام فيعني هو طبعا الاماكن دي الواحد يتنفس فيها طبعا العبير بتاع التاريخ يعني مثلا المكتبه بتاعه الحرمين اللي قصاد باب الملك عبد العزيز دي ده المكان اللي ورد فيه ايه من الحبيب مكتبة المكتبة هي مكتبة دي الوصف ده المكان كويس انهم ايه مكتبة ايه لان حقيقة انا عارف المسلمين وعواطفهم الايه التي تقود احيانا هوجاء وتخرج عن اتصار العقيدة الصحيحة وانا اللي يزمني مش اماكن انا اللي يزمني العقيدة ومكانها القلب وطلع العقيدة وطلعت بالقلب والصحابة كانوا يوملكوا ايه من حطام الدنيا انا بنبلك احنا نبلك كل حاجة ايه سيارات و ايه طيارات و ايه سيلا كده كان من ده كله وكانوا بيقاسلوا اعتى الدول التي كانت مسلحة بالنزة لهم يعني باحدة انواع الاسيحة مش في القادسية وكان يربوه المسلمون بالجيز الفارسي جايوا من ضمن السلاح بتاعه سلاح الفيلة عمر العربي شاف سلاح ذا كده سلاح الفيلة بيو اثناشر فيل وتقتلين الفيش لالفيل ده ماليش داعف لضربه في حربه ده هو ماشي فيل ماشي بيدوس على ناس القعقعة ابن عمر السمين الله يرضى عليه ان الفيل اللي من قدام ده هو سبب المشكلة انا هدخل عليه وربنا ساعده وبعدين فيل الشاشر واحده تعاليه فرسان بيجيدوا ضرب النبال والحراب يعني بيجيدوا الرماية يعني حلف متربع على أحد في الثالث والروح اكبر دولتين في هذا الوقت داخل القعقاع بن قال اللي هو حجر أنا ضربنا خد فيه الكبير ده وتفكروا على الله وكان قائدا وكان فارسا من غواره فخل الفرد بتاعه يجري يجري ويا جنب الفيل وقفز فوق فرته راح يعبر اللو والفرت بيجري وبسيفه فأصروا ال اللغة تعسفي قوة ضرب الفيل الصغير الزلومتان بتاع رح عمل للخلف ودر وراح جاري على ذبح الفارس في جاي الفارس معركة ولا هذا قوة قواد العصر الحديث لا يحتاج منهم الا للعقل يعني القائد العسكري اللي فيه. تمام يا بتعيينات في العمليات وقدامه الشاشة ده الأرض الارض المعركه وكم طياره وعنده كم دبابه وعنده كم فرقه مشاه وعنده سلاح الاشاره وعنده مش عارف التعيينات وصلاح مش عارف ايه وصلاح ايه وصلاح ايه ده كله بالمره عق قاعد على زرار اضرب في الناحيه دي في الضرب دي من الحته دي في الحته دي كله من ايه صلاح ده مش لكن القائد الخليف كان بد من العقل والشجاعه عقل وحده ما ينفع لابد من عقل ومن شجاعة لان اليوم اللي اللي اللي اللي اللي لما لما ارسل ابو بكر الى خالد مهم في التاريخ يا اخوان مهم جدا امر من الدين عقيده ابو بكر ارسل لخالد في العراق قال له الحق باخوانك في ارض الشام الحواني. الروم هجموا على المسلمين على الجيش الاسلامي هجمه تحت قيادة الاربع قواب المسلمين الكبار ابو الهبيدة ومعاوية والمم يعني فالعاق اوام احلوه ترك خالد مصد ديش شو بقى هنا بقى العقل درشجاع خالد ترك مصد ديش وخذ مصد ورح كان واحد دليل في الصحراء. قال له نقضع المسافة من العراق الى الشام الشهف بقيت ايه قال له في 22 ديون كيف يمشي في الصحراء في 22 ديون قال له أولمية تقدر تأوضينا المدة بكلها الدليل قال له أشك كمال ما نقدرش نسلف الكمية ذا للبعرة قال له ما فيش أبرس فيك ما فيش مراحل أو يعني إصلاحات أو قال له أبداً. لن تجد عمران يا سيف الله يا مسؤول يا خالد الملون لا عمران، خالد في طريق طريق كل عمران وده ممكن مية في المية جيش هيتلافة طريق ده والطريق الموحش مخبر في الصحراء فنفس الروم قالوا ايه قالوا احنا حق الاثنين ان خالد جايب الجد بتاعه من ناحيه العمران احنا نخلص عليه اتراح من ناحيه الصحراء هو هالك هالك هو الجد بتاعه فخالد صمم انه يمشي في الطريق الموحش استعنا بالله وتوكلنا عليه لان في احد حروبه الرجل قال له أنا هسلمك تقرب ردة قال له هكلمك الابواب بتاع بعد كلها وتدخل ويتكسر تبقى الشرط قال له شرطك قال له دي السم ده جاء له السم سيدنا خالف السم قال بسم الله الذي لا يضر معه كي في الأرض ولا في السماء فشرب السم السم ده يقبل لثوره. ها تلمني الرجل يستغرب علينا الله تعالى كنتم خيرا سلمت لأن أنا تلمت الأمر لله بدأ لي للجلب بتاعه وسلمه لأن انت بس أمر اللي عليك وكله على الله وكله على, على الله لا من اللي عليك انت ابن خالد وصل له فكرة غريبة جدا قال احنا المياه مثل قبل الخيول والبغال وال... والجمال الابل اللي معانا عاديتها اوضنين فكان يأتي بالابل فيسقيها كما قال الرواد السير عللا بعد نهل عللا بعد نهل الجمل الرجل الجمال يعمل فيه لعبة بعد الجمل ما يشبع يسرب ويرتوي الجمال يلعب له في المية ويصفر له يعني يحرك له المية اللي بيصرب نهل بيهده ويصفر له فالجمل يشتهي بالحركة وبالايه؟ وبالصديرك يفضل يشرب فوق قطاع قبل ان عنده كيس هو بيخزن فيه اسمها مراودة البعيد شوف العرب كان تفهمه القرآن ازاي الوراودته الذي هو في ذيكها عن نفسه المراودة ان انت في كل يعمل حاجة على غير مرادة فامرأة العزيز كانت عايزه يوسف يعمل حاجة على غير مرادة هذه المراودة انت فاهم اللغة احرف ايه ان العرب اول من انه القرآن رح تكتير المهم ف... فا اذا قال اتقل ابله على لم بعد نهج فأخذ سنة طب قد الصحراء الصحراء حاره هل الحراره الحرارة؟ المية هذي بخص. فراح صر مشافرها خيط افواه الإبل وصر أذنها وراح قافل ودنها عشان للأجسيء أي كمية ضخرة تقرب من الكيس المخزن بتاع المية جوه الجبل طول مده تسير في الصحراء ومشي قلنا همك راحب يدى تجي أدنها بس كده مش معقوله ومش من جماعة الوضع بالحيوان انا ايه ممكن يعني اذا انا اوافق انا مش مجانعنا من المعينات دي الحمد لله يعني لكن يعني زي ستر المجنونة بتاعت الممثلة الفرنسية بريديت بردول يقول لك لك انا بقى مهمتي في فرنسا في فرنسا تعمل ايه فوق مفادح الوحشيين المسلمين ضد الحراب في عيدهم الاضحى بما توقفهم في الصورب ان يدبع افرنة إن هيار لها انهيار في تبع والتبعين المستشفى في الثلاث صاحبين ايه ايه سنوا الانهيار كان في حرب أهلية في العصافير بتموت في لبنان العصافير عصافير وحضرة بتموت في لبنان هذه حجرة الخارجية للحضارة العربية الهم لكن العصافير اللي لكن الخط يموت ويتبّحوا أولادنا في فلسطين يروحوا في سبحان الله تلحيد الله هنالكين دلوية فيه في الصحراء مع السيدنا خالف ما يقولكم صحيح معانا فقبل في الصحراء المهم بدأت الميه تخلص الميه اللي, تك... اللي تنفع للدوارد والاكل يخلص راح أمر لفتح الابن يأكلوا لحمها ويأخذوا كيس المياه للطول وهم يشربوا اللي مخزنينها على قد وصل خالد لأرض المعركة ليه أربع قوات بأربع جيوش قالوا خالد احنا ستمنا اليوم الأول والثاني والثالث احنا ثلاثين ألف وهم مئة وعشرين ألف انا اقول لك رأيش احنا رحبا بخيادة بس عشان ما يأخذك واحد بس احنا بقينا خمسه نعملها كل يوم واحد يبقى هو القائد الأعلى واحد انتجل ايه؟ القيال اللي ده مركبين او المركب اللي بقى ريوتين فكل واحد انتجل ايه؟ يوم بس تبوني اليوم الأول وهو الأولى؟ يبقى اليوم الأولى؟ قالوا ماشي عمل ازاي؟ راح هنغير أماكن الجيش خالص المقدمه راح مراجعه بالمؤخرة اللي بالوسط راح هو في في واللي بالميطره جابه في في الميمنه غير معالم التشال وجاب 200 فرد وقف راس جيش يعملوا محرك سر بالفرسان بتاعتهم عشان يطيروا الغبار خلي بالك وعب الجيش تعبئه كامله وقال يا جماعه انا هطلع الاول اداري الصائد بتاعهم اول ما ان شاء الله ربنا ينصرني عليه تتمسك بايه في وراح مداري زراري بتاعهم بتحسلهم فاني عنا واسع جيد الروماني او الرومي ايه ايه ايه ايه اهه نوص النوص التانية قال لي يا خدر فاحنا فعلنا معاوه ستلاثيان الاولين بعداتهم القليل دا فيه طلاب ورا الجيش هو يبقى فيه مدى تجيلهم من المدينة ففروا من ارض المعركة وانتفر المسلمون الموحدون باول يوم القيادة عايز عقل وعايزة انتجاعة عايز ايه هجاعة الراجل بسرس من الحارس واحد يعني عربي راح يوكه بالتعامل عامل مش راضي ان يوهزه بس بتاعي بفلين تكيك له قال له ميه بي اتد بيهدد القبيلة لو جبت راسه هو ده مهر بالتعامل اخين اقاد الكلام صح راح عامل ده ده فيه شباب متنوع اه ليه عام بفيه غرسة ده ومصنع لي بالتعامل الحب ده فهي بلدك التالي راح جاب راجل أسد وجهنا عم وقف انتظر الحلاص انا اديته سلمة وجاب راجل أسد وقرأ فعملوا فرح فتسلم الحارس وقف بيقول قتلي ده العريف مش يهي العريف في عينة تاقوله كل في الأرض قول يا ابني زوية أنا مش عارف يا ابني مكشوف ليه وقف يا سمح الله رجالة عاديس في ومحاف استنى عريس عايز يخض احواق قدام ايه دول ده الضغط ان العروسه قاعده ورا الايه مع ستات يعني على الاطراف عارفه ان العروسه سامعه عايز يعرفها ان هو مين بالظبط منولها كده ها اللي قبر في انا ده ولاها الى ها ودي من اعظم ما في بشار العرب لان في القفيدة دي بيسرب بالحارف الكاب في القصيده دي 400 اسم للأسف ايه ده ايه ده في القرآن ما ايه هو حتى لما احنا اللي بطة ايه بطة هل مهم لابد ان تتعلم عن البرن يشاركوا بالجهاز لغاية من الى صعب هو ابو الموصف اللى حكبر يعني. والأفاظم لو رأيدي ببطن خص ارض المعركة اللي دار بينه وبين الاسم وقد لاقى الهزبر اخاك بشرى الهزبر دى اثنى من الاسمالات اذا لو رأيدي ليتا اما ليتا هزبر في الوغى لاقى هزبرة رابع آه الزيت ولاي أقام برفي تبهنة استقاعت عنه مغري عارب والله تبهنة الفرض لما شاف في الأسمى فيها برجع الورق تبهنة استقاعت عنه مغري محاضرة وقلت حقرت مغرة أن أل القدمي ظهر الأرض إني رأيت الأرض أثبت منك ظهرة تبهنة ماذا؟ بني لأيه يا جمع و رح نط من إيه الفرص عشان ايه الارضة افضل عشان يعرف ايه حالة بالايه يا ليس رابي قبض الاسب بق اجتامي صغيري قوتا ان لحمي كان بره يا ابني ايبعد عني لحمي وحش ابغي ها؟ تبغي لأشبالك قوتا وابغي لابنة الاعمال مهرا انت عايز تقول لي قوت لأولادك وانا عايزك بطراح عرضك مهرا لابنت عمي ونشوف ايوه ما غلط طبعا مش تقول لك علي احنا مش وضيق انا عن او ادب ده يعني شوف العربي وشوف بكهده وشوف شجعته وشوف ادبه وشوف مريد الكلام مش احيان مثل الكلام دلات يقولك شعر الحديث مش معتك عجز الدودانك احنا شو من الحديث شعر الحديث بيوصف العابر في ثلاثة انت على كيف دراتي لقافة <تصفيق> فقلنا ان القياده لا لها من عقل وشجاع ولذلك لم نرى في التاريخ الشجاع من رسول الله وعند هذه النقطه انا عايز اتوقف مع حضراتكم شويه نقاط سريعه كده عن ايه ما الوقت ما تلقناه في بقايا بأينا في مسألة بجع ملكة هنا نجمع بعض من العبر أو الفوائد التي نستطيع أن نأخذها من مسألة بجع ملكة بعد من إيه نحكي شوية مراقب الصوايعة كده شاء الله رب العالمين أولا الحبيب كسر الأصناع وأخرج الصور من الكعبة دخل وبصحبته بلاد من نسيح واغلق عمر عليه ملتاك ان عمر وقف دواب عشان محبش يخشوا دواب ما يعرفش مين المسيح ومين العمر لان الرسول وهو بيقوم ونزل صلى ركعتين في مقام ابراهيم فقعد جنبه فضالة ابن عبيد الله وفضالة ما كانش بيست اسلم ففضالة جايب خنجر تحت ثيابه وبيقول وهو ساجد محمد روح ماذا عليه؟ فالهيبة بتاعه الرسول تأخذ شوية بمحشاته يتشجع لنا يتحسس الخنجر الى ان سلم الرسول كاملة واسرة قال يا فضالة معرفت؟ نعم قال له مين تحدي تنسى قال له انا اذكر الله راجبانا هس قال يا فضالة لتحسب دخل الجرس لتقتلني هذا ما تحجف بالمسك ثم وضع يده على صدر فضالة ليه مسح مسح اقتم فضالة قال قبل ان يضع يده على صدري كان ابغض خلق الله الى قلبي ثم ان وضع يده ورفعها حتى وصار احبت خلقه قلبي عملي رب الله سلام ليس جايبانه ولد. عنده سبع فيهل ما بيس رسول الله اتكب جمع الله عز وجل من المعجزات بك على الانبياء كلهم في الله اذا كان فيهن عيسه يبرع ايه الافمة والافرف نتك الولد كده بل يتوضع فمسع على وجهه وشي... على وشيه الولد بيده الشريفة بماء الوجوه قال يا بني ما انا قال انت رب الله <تصفيق> كما رؤيا في الصهيب يعني اذا يعني سيدنا الحديث صلى الله عليه وسلم ربنا ايده بكل هذه الواضحه واضحة من من شيء من صغره غريب سبحان الله هو شخص لم لم يعني لم ياتي بالتاريخ لسه لا لا لا ضعف لانه صلى الله عليه وسلم سبحان ربه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة كرقعتين وانت ربنا امنى عليك اه ودخلت مرة ها؟ وربنا اين يا سيدة ربنا اكريمك ويكريمنا جميعا انت الله يعني لما يكرم رب العباس محمد تعالى وصلي المسلم رقعتين داخل الكعبة في كل اتجاه يعني احنا دلوقتي بنصلي اتجاه ايه واخنا واضين دلوقتي بالنسبة لكعبة طبعا بقى هو الكعبة تصلي اي اتجاه انت جوه قبلة انت جوه قبلة تصلي ازاي تصلي ركعتين في كل جهة الطالب الكبار ما تركزش على على المساله دي انا مش قصار اللي بدخله صعبة يعني مساله ما تحتاج في شرح شرحها طويل قوي ها يعني المساله ان سبحان الله كل ركعتين في كل اتجاه ويفضل يفضل انا بقول لما تروح قاعدتك أنا أهد كده أسمى الباب الكعب بل إتتوشة إيه الباب ما خلاص خلاص يعني أكرمك الله خلاص طيب خرج النبي صلى الله عليه وسلم كان أتقرد الغرف أرجع من إيه المفاجعة ما كلهم يا بلال نعرف. اللي اصعد على سقف الكعبة وأذن. طبعا مفاجأة لي. أنت مثلا انت مش كافر مفاجأة؟ لا المشركين وأهل مكة. ده ما هو مفاجأة؟ لا إجت أهل مكة. ايدي أولا بكلمة الله اكبر انتهى عصر الشرك في مكة الذي استمر اكثر من ثلاثة آلاف سنة. خلاص نور. النور الثاني ليعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس في الإسلام شيء يسمى تفرقه عنصريه ولا أسود ولا أبيض جماعه اللي بيقولك الحريه والإخاوة المتواه لناس النهاردة سبحان الله الزود في أمريكا بحبولة موحوطة سوف يكون بإذن الله على أيديه وسناء أمريكا ها طبعا لأنه من استعادت بشيء غير الله جعل الله وذله على يديه. ثم رأى يعني خطفون من افريقيا عشانين وعابين عندهم يبقى لهم عزوة يقدر يفتروا بيها على بعيد العباد فاذا بهؤلاء الذين اشتعزوا مهم داروا نصدر قلق لامريكا وللحكام امريكا ولنهاب امريكا ان <تصفيق> شاء الله يعني يجي ده مسئات اللي يتم تنصدر وسكال بالامال كبيرة وعريضة عشانك يبقى المؤمن ليستيقين بنصر الله سبحانه الزن بلال وكأن قد كنت تردد ولذلك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما دخل أول ما دخل على الباكس الحرام والصحابة العزر سلاب كلهم حواليه بدأ الصحابه بالتكبير فلما كبر النبي والعباس وعمر فكان عباس وعمر صوتهم يكاد يغلب صوت العشرة علىه وكان صوتهم جهور قوي فلما بدأ المسلمين ينساعلوا فبدأ التكبير يزيد يزيد يزيد, يزيد بداية ارتج أرجاء مبكة بتكبيرهم حتى أشار النبي له أن يجاءوا ارجو على انفسكم انكم تدعون جميعا ظهيرا لا اصلى ولا اعمى اه لما بلاش الصوت عالي ده او خلي هدي هدي بقى ساعتها من الهدوء صلى الله عليه وسلم عايز ابن ميل او فتقب الكعبه يبقى الشو عبد العزه عبد عبد المطلب مين عبد العزه ابو لهله تعرفها انتير اه ما شاء الله ابو لاه لأ ابوها لاه, أبو لاه, أبو لاه, أبو لاه اسمه الاساسي عبد العزه بل عبدالنصال ابن اهل يا ابن قالك لما سؤلت كأن اللهب يخرج من وجهه بشدة حم رب وشهي مع شدة دياغه فتأذره سبحان الله فالزنى أبنى ولدالك أبو حازم الله يرضى عليه لما دخل على نسان عبد الملك كامير المؤمنين فأبو حازم بقى كان في الليل لحطه للأطر الناس اللي فوقه فرح داخل أول ما دخل الرجل الأمير مقام على الكرسي فرح داخل أبو حازم خالق إن جادنا بتحضر حضوطها تحت قاسم السلام عليك كيف أنت يا هجان أم قال له أبا حاضر قال له نعم قال له أغفرتنا في سلام. انتظر عالفنا شوف أبيرهم وين نبيه برضه اكتشف سلاح قال له ألطا قال له ألطا قال له خلعت حذائك ببابنا ولم تسلم علينا بإفراط أمير المؤمنين وناديتني بإذني ولم تكنني أنا بحب إخوانا في الحجاز وفي الخليج لما ينادوا على اي واحد وزير غفير كبير صغير يا ابو فلان احكي جميل ابو فلان كويس استحره احسن من اني حد احنا عندنا لازم نريح حد قول لك يا ابو يا مزجي ولا اللي حاجه ما بيصليش نقول يا مصلي قل ده كان لكن ابو فلان ابو فلان المهم قال له يا اميره بنت اع ده مالك ان ال جواز انت صحه العذاب ولم تسلم علينا غمره كامير الممين ولم تكلمي كان قلت جاء ابو خلانا تقول لي مجرد كده ابو حزمان اسمع يا هذا اذا انت بقى عملت حاجة السلام اسمع بقى انا اني اخلع حذائي بين نايدا يربي خمس مرات في اليوم فلا يغضب كلمه تغضب انت ايه انت يعني في ذات المنظر الحذاء تحت بصق ايه ما مالظرها مش هي كده ها؟ يا هذا مويل يأتي يا مقرم تعه بيستغل في الفرجير تتلم على السفير تتلم عني كده ورد السفير امبت بيس كده الله. ميلان الى الله المهم هدينا فابو حاجة حاجة اتخلي الواحد يا مش حاجة الامر ها ولم اسلم عليك بامرة امير المؤمنين فليت كل المؤمنين قد وافقوا على انك امير لهم اكون منافقا بين يدي ربي اشكر له يا اخي عليك يا. الله, الله ولم اكلك تكريما لك تجدك اسمك فلقد نادى الله احبابه واولياءه باسمائه يا داود يا يحيى يا موسى وكن اعداءه وقال تبت اليدا ابي لهب وثبت ابو الهد كونيا. عبد العزة. عبد العزة بن عبد المطلب عم الحبيب المطلب ان عبد العزة الشريف القرشي الهادي جميل لم يسلم بفقر وفقير وبلال بن رباح الاسود الحبشي بقدمه الاسود وكعبه الاسود يعلو سقف الكعبة ليؤذن ان الله ليعز بالاسلام اقواما ويذل اخرين المساله مش مساله انسان ولا مساله الارثوذن لا المساله بتاعه اعمال يعني يوم الصيامه الرسول مع مين؟ علي فاطمه الحسن الحسين سلمان الفارسي اجى سلمان وقال سلمان منها الى البيت سلمان من اهل بيت عملا ولا ميراثا ونسبا وقرابه عملاً. عملا لكن ابو طالب وعبد العزة ها اهم ولا بتاع او نسبه فمن بطا به عمله لم يسرع به نسبه هكذا قال الحديث شغل الحديث ان بطا به عمله لم يسرع به نسبه يا فاطمه يا بنت محمد خذي اذا جئت بن لا ابني عنك من الله شيئا ورغم ذلك الرحيم وحج امهانع بنت ابي طالب يبقى اخت مين سيدنا عليك الف فاثنين يبقى حماهة واخوه لما الرجل دخل مسكة فاستجارة لامهانه دخلوا بقى الحقيقة شاكا في جوارك طيب متعين عليك تبتجير بواحد سيد بسيد تعانق بالحالة ابن هشام وربيع ابن ابي محارف وعايف حالة اعنى من الصلابية القريشة فتا يبنا علي المهانق في قريقة واحد داخل مسلح اترقى مش حديث مش باي منو حاجة من الغريب يدخل عليه بكتا قالت سيداتي علي اخي فارتبيت عليه فالتزمته وبكيت من اين شوف عده سلسله من, سنة من ساعة نبات في فراش الحبيب ولحقه في اليوم التالي شوف اين رجع كبر سيدنا علي السن تحتضنه اخوها والاخ ده ما يتعوضش اللي اقطع اخوك لما قلنا اجمل سنستفيد من السيرة ومن الاعجروت الى بيت من اللي اقطع اخوها لم يقبل له صلاه الا ان يطلح مع أخيه إذا بالبلد الناس المطلوبين يقول لك إيه؟ لآخر انت حاجة لما توجعك بتقول أخ طحرة لأ أقول أخاك أخاك ممن لا أخى له كتاعن إلى بغير جناحك بغير صناحي او طائر بغير جناحي العربيه أليس إيه؟ هل تحب في ولا ابنك ولا اخوك أجل الزوج موجود يغري بغيره ماذا بلك انت؟ الزوجه موجود للزمن موجود, موجود. والابن مولود يومون جيد يا ربنا يرجونا رجوعنا بغير والأخ مفقود لأن الأخ لما يموت يجيب هي منين أب و أم تاني عشان يقولها أخ أخوك وأفعا من أخوك وأكثر أغر من أخيك اللي أخدك ياللي ظالم ها أرجو بعد ما اصدقت يقول لي اتبتشتني يا مولانا تبتشتعلان ليه ما الله يعني استغفر الله ده. اخي علي ترتمت عليه حواراته من مشركان علي لي يا علي لقد اجرتهما تجيراني تجيري مشركين يا ام هانئ ده كلام ده كلام يا اختي جيري مشركين حتى فرحت على مين على فاطمه كده فاطمه كانت في بيتها ليها علي ف لما يريد أفاطمة دخل من أجل الحوار هذا وهذا وأخي يريد قتلهما فقالت فقال أفاطمة هتجيري مشركين يا أم هذا لكلام ضربه الله ده المتفرحين لهم عادة واحد يقول لك ياخذوا عدنا لك مش السلام ها يقول والعالم اللي يقول ده يقول العالم اللي ده هو نختلف في التعبير لكن كلنا حبايب وكلنا اخوة ودليه العالم ده كذا والثاني قال لها عكس الاغذر لا كلنا اختم في الله عز وجل كل واحد بس يختلف بالدليل اللي عندنا لكن احنا مع بعض هحزاء يحبوا بعضنا بعضا ويضعوا بعضنا لبعض ويجابوا بعضنا عن بعض يعني تستمين لنا لازم يكون معاقبنا بهذا المنظر فالمهم ذهبت المهارئ لرسول الله مين يا فاطلنا ابو كيسين يا رسول عليكو بالحلس لا بالحجون عجل بالقبرة بتاعة الرسول انا تقول له خيمة دخل افتسل فيها خل دخول في الكعب يعني ولبس المرسل تركه ودخل على الصوات المهم قالت يا رسول الله اجرني من علي فالبقى افو يا عزق ال... ما لك يا امهانك اجرت هانا وهانا قال ونحن نجير من اجرت ونؤمن من امت يا امهانك يا سلام يا رب, رب الله. لا يرى على ما إيه خلاص ارجع عليهما هي اجابه رابعه سبحان الله فالدين المشركين بطلوا كده قالوا ما أبرك وما احلمك وما اصبرك علينا ونشهد ان لا اله الا الله وأنك رسول الله تسع الناس بالاخلاق الاخلاق هذه فيه صوره ترجع قتلت منها الانصار عبد اللوم رعب نفسي احسن الرسول يرجل في مكة طفل الله المنطق يقول ايه هو ان ارجيه مكة بقى واحنا كنا اصطبقناه مده دخلنا الاسلام انفطر وقف على البلين وخلاص خلص بقى يرجع بلده اللي قال المعمر المنطق هو الان الامر المنطق انه هو ايه يستقر في مكة خطرة بذان الانصار اذا تعبتنا عبادة قال نعمل الله قال اجي عليه الانصار لبنى معنى وعند كم قال أخبرني جبريل بما حذبتم به أنفتكم ولكن اضمئنوا المحيا محياكم والمنات مناتكم هتعيتوا بالحثة اللي بقيتوا بها أنا معاكم اللي بقيتوا بها أنا حتى بعد قدينة لما نيجي إليها إن شاء الله لما إيه جيه الألفين اللي هم لسه ينسى مجدد فوسع عليهم أبو سفيان عايز يتناخ غده اتناخ وإن معاوية رضي الله الخده معاوية لي. ويبني الثاني يجيل خلال يجيل بيه الرئي الثاني يجيله ميحن الأنصار لا تدوش لأن هما وكالهم إلى إيمانه ويسل مؤلفة كلهم دون فالأنصار يقص حد يحدي للأنصار أين القوم؟ هناك أعليل في الشعب يا رسول الله وفي شبه اللي طالح عم بالحثة اللي اسمها نحبة في الجن وانت على يمين كده وانت رايح ناحية تاب العمرة كالإمان ربنا عيدنا وياكم بعمرات وحجات إن شاء الله ويرزقنا الموت في بلده في, في, في, في هذه البلد الحرام فمن مات هناك مات شهيدا وصفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال مع الانصار سوف تقولون جئتنا قريبا فاويناك وعائلا فاغنيناك وخائثا تأمناه ولو قلتم لفدقتم لو كانت لم دعات بقول اعملكم ارجو انت لم والله لو لم اكن من مبكة فوزدت ان اكون من الانصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار لو الناس سلكت شعبا الا فرقان ان يرجع الناس بالاسلاب والغنائم وتعودون انتم برسول الله الناس اللي يخده اللي يخده اللي يخده ميت ميت ميت اللي, يخده اللي رسول الله؟ ها؟ الله. رحم الله حتى الله ان الصحابه برضو كانوا يتقاتلوا على ماء وضوء رسول الله لما راح توضى في زمزم او ما فاض وشرب زمزم متوضا الصحابه يحتفظوا بقيد الهدوء وكان المشركين هذه صراحه حاجه غريبه ايه اللي بيحصل ده انما ملكا يحيط به عافيته كما يحيط اصحاب محمد بن محمد ما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم المهم المفاجاه الاخرى وقف الرسول عند جبل الصفا خلاص بعد ما طاف راح قاعد على جبل الصفا كلهم جبل الصفا عند بنبدا بيه ايه الصعب جبل الصفا ده من 20 سنه الرسول وقف عليه اول مره ليبلغ دعوه الله لما قال له ايه تصعب ما تمر واعرض عن جارين اول مره يقف ليبلغ الناس كان على جبل الايه الصفحة يوم ما له أبو الهب تبا لك لك هذا جمعتنا نزل على جبل الصفحة أي عمر وعمر بن الخطف وقف بس أسفل الرسول شوي وأخذ ياخذ الأي عهل رسول الله عكذا الرسول لا يسلم على الألفين كله فالسيدنا عمر يجر يقول اشهد ان لا اله الا الله انك رسول الله وقلت منه الغاية علي. عليه عمر عليه عنه عليه خلف الألفين النساء واحدة منقلة عشان الرسول ما يشوفش يوش لها تقدمت النساء تمدت يدها قال نحن لا نصافح النساء اظن دي يعني ترد على اي واحد يقول لك عندك دليل انك يترون انت عايب تتسلم ليه انت عايز تسلم انت سعلى اللي يا مكتب ها ايه اللي يخلل عائلات يحتفزا على ان تجي سلت عين تجي مرة ده يفتطرين راحت في راحت تزور يبقى دخلنا قال استاذ جين بيقول له لا بسلمش ليه بتقي؟ ما دامش ليا تعالى يا ساره الشيخ عبد الشيخ اه واحد من زعماء التصرف اه, أه. سوي. يعني سوي محرم. ما بيسلمش بس بتاع الطرقين يعني قال انا محرم نزاحش عليه ماشي هو ده هو ده عايز يصيط او خفيفه يعجبني يا برضه الله امم كلهم يعطى ما يعجبني يعني هو انا لي انا هذا ما غلط عندي يعجبني لا يعني او خفيفه له راي لطيف من المساله دي اذ اجاز بعض الفقهاء ان تكشف المراه وجهها وكفها اذا جاء هنلبس وشها وكفها صح فمن اباح السلام هو بيعترض على ايه الوضع في نقطه انه يحرم سلام الراجع على المراه للنبي. اللي اللي ينفع يتجوزها صح فكمان اباح السلام فليبيع لنا ان يلمس الرجل واسح المرأة اتخل ايه كابقى لما مع ما, ما تسلم على بيدك حسط على وشه ينفع ينفعش بعوره يعني اذا القضية انه ينفعش لا, لا يصح ان ينطافع رجل اجنبيه اجنبيه عن الترنسية. لا اجنبيه من ها ليست من ايه زوات المحارب لا يخالتك ولا عمتك ولا ستك ولا برات ابوك ولا بنت براتك يعني كده ولذلك تقدمت المرأة وقال بايعنني على ان لا تشركنا بالله شيئا قالت وهل نشرك بعد ان اسلامنا يا ربو الله يجريت الملقبة لما احاق عرض يمين ولا تسرق قالت والله إني كنت اخذ من مال أبي سفيان لأنه رجل مجيس ابو تغرب الجلبة شوية وما فيه شوية فأنا كنت أسرع من من وراه فقال الرسول إني من تهده ها؟ إني من تهده؟ قالت نعم يا رسول الله ما أمرك ما أحلمك ما أضرق علينا انظر لنا ما قد سلف اتمحنا بقى ذلك قال قد عفونا يا هندو عن مثلا خلاص اللي عمل فيه في عمي حمزة واللي عمل خلاص انت هو الموضوع عاديده سبحان الله ها؟ طب وشوفيان ايه قاعد جامده قاعد جامده ايه سعيدنا عمر عادي جامد المخر برضو قاعد يعني برضو جامد عيجة القوم قال يا هند ما اخدت من مالي من قبل بقامت بيهند النسي يلا بقى انا على عاللي باهم طب ايه ما نعمل نتخذ نتخذ ولا تنسين قالت وهلتزل الحرة يا رسول الله ولا تقتلن اولادكن قالت لقد ربطيناهن صغارا وقتلتهن انت في بدرك حارا يا رسول الله فتبثت من رسول وضحك عمر حتى يكاد ان يسلقي على قطع ويبحث من ايه يبحث اولا من صدر رسول الله على عليهم انا بتروت عليه واحدة بتروت عن رسول كحاجة امي دست مرتك مرة بالتالي بقول لك ايه انا انت هتعمل ايه بقى مخلاص طب كثيرة احاول على القناة الثانية خلاص ماما مش كل على القناة الاولى لما يعني. ولا مجدنا في القناة الاولى عن النساء واذا به برجل يأتي اليه اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله خلاص طيعة روح لا مجد انا وحشي قاتل حمزة ايدي نفس الاول الايه التأمين الانبياء امن روحي له انا مصر قبل اه قال قمت عليك يا وحشي كيف قتلت عمي حمزة فقمت عليك فرأى الصحابة الضموعة في, في عين يا رسول الله قال يا وحشي غيد عني وجه يا رب كذاش ايه اخريك اخريك اشوف كدير مه انه كان مكفئة بقى الرسول اللي انفق مه قتل عمه وهو قضل بالفق ده <تصفيق> والذي قتل مسيلما الكذاب في غرب الرده هذا خطأ حاجة, حاجة. يعني إن الحسنات وجبنا فيها لسه بدري لما اتطلع على رسول الله أوه. أوه. أنا عادينا هو في الحرم عايزين بيتكلمه يعني في الكلام يعني مش في أنا مسمر ولا ال ال بعد كده عايزين نتحدث عن بعد انتهاء صور الشرك بالتحسين الاسلام وبيخراج الشرك من مكه من من هل هناك سنان بسه كانوا مشركين كان فيه من فيه اكرمة, من أكرمة لما وقف امان خالد هو داخل مكه وخدش من تحت المسكة 23 ويقال 73 فرع اكرمة الى البحر نواح الجزة عشان يروح على اليمن في مركز خلي فدخلت ام حكيم بالتأذان رب يالله انا كان محابية كان اسلمت ودي زجد فدخلت قالت يا رسول الله انك لرؤوف رحيم امن اكرمة دين الامان على اكرمة انه ما يحتاج قال ما اكرمة يا ام حكيم راحت جريت على من مكه الى جدة راح تيت عكرمة رتب السفينة والسفينة على وسط الايه الابحار نادت على يا عكرمة قد امنت لك رسول الله قد لك الامان يا عم طرح هذا الجرش قبل ان يدخل الى الحرم قال الحبيب سوف يدخل عليكم عكرمة ابن ابي من هذا الجد مسلبا فلا تسبوا اباه فان هذا يؤذي الحي ولا يؤذي المين حنان ببقى يعني ما تقولوش ايه انتعال انت ابن ابو انت ها ابوك كان كافر ابوك فرعام الام اخراف ابوك الناس وده يتأذى ها يتأذى الحيد بابنه ابوه ست فجاء عكرمة وكان عكرمة بعد ثالث من اعظم قواد المسلمين في الفتوحات الاسلامية وزاك الصحابة بدأوا يصالوا بقى ليه الرسول ما كان يفعله لان انت اضع كل حرف وليه لم نقبل عكربه لم نقبل خالد الموالي لم نقبل عمر الزرعاه لم نغرب فلان لم نغرب فلان وهتبثب الرب عارف، وعارف عارف الرب العالي بما علّبه ربه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم, وسلم. طيب فيه آآ بقية اتنصر جرب دلوقتي نقوله نعم في الحنوية في جروس نستفتحنا كمسلمين لثلاثة ستعين او ارثة اربعمائة عشر من فتح مكة اولا النبي صلى الله عليه وسلم كقائد كان يجيد سلاح المباركة عادي حرب عدو يباغده يباغده بالمفاجأة فتقع المفاجأة على العدو يعني واقعا يطبعه عليك المباركة وليه مهمة جدا ولذلك كتن السر في المؤمن ويقول اهل الاكمال ليكن مستطرك قبرا لسر اخيك اللي بيدخل القبر يطع عندك يا بطيق يعني بالدنيا يا اللي بس في الدنيا ايه وطحت يدخل القبر فالسر في نقطة اللي تكون انت احضر لسرك فليس صاحبك بأجبت حيطة على سرك منك سرك داخلك انت تملكه فلما عددت به اخاك صار السر يملوكتك صحب الله يعني انت سرك انت ملكه لو قلت لأخوك ايبا السر هو اللي ارى الاسرح المباركة يبنى على كث السر كثم السيء تجوع النبي صلى الله عليه وسلم قراوا على هذا الكلام الرد الرد ايضا فحمات تمك باسلوب الايه المباشر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيد راح المعلومات يجيب معلومات عن العدو والكفاح لما بيسول 2000 في مكه قاعد الصحابه بيصلوا فبيجي يطلب من الصحابه يجربوا فيه لكن عرف الولد عدد المشركين قد ايه هو كان ينصح بس مش ضرب يعني غرائب غرائي بالنبل بيحصل في حالة الثانية يعني يعني الصحابة همه ضرب ايه اللي طلع بس يعني وده مشرك اكتبه مشرك واحد يبرجه الله فيه جهنة يا فلط يعني الله من امتد يابه على يال مسلم بالإيذاء الله تقصى عيبه يا رب العالمين يا سبحان ال الصحابة يبرجه بطلال الشيخ فنفتول أليس ركول خدوا تعالى كم تذبحون في اليوم؟ كم جمل تذبحون؟ قال يوما تسعة ويوما عشرة. يوم نذبح تسعة جمال ونذبح عشرة. قال المدربون: القوم بين صوماء الجل ألف. فكان كباخان. قام معلومة؟ ألف جمل يكلوا مياه مية تسعة ومية عشرة من من تلاحظ معلومات؟ ولما واحد معلومة؟ اي دا يعني حتى في عمر كان يقول لك ما تبعسيني احد قال له شكله مريح واسمه جميل يعني اسمه جميل يعني جميل يعني لا يعني اسمه حلو يعني حلو في الاسماع ها ربان، ها يعني في اسماع يعني سبحان الله ها باسبوك كانت اثنى عمر عليه واحد اسمه. قال له اسمي حرقه. يا رب قال له ابنه يا حرقه قال له ابنه لغا من اين يا حرقه يا ابن لغا قال له منتجه ضرام قال له الحق اهلك فقد احترقوا، رجع الراجل اللي اذ خير مبلح بهالناس يا اسمع تخيل الاسم يعني اختار الاسم اللي فيك ها؟ مش تختار اسماء يعني الحمد لله من المجين يختار ويختاروا اسماء ويشع بس راح المعلومات تجيبها والسجد سيدنا ساعدي راح يلاقي مين يبلغ عمر في النظر الخادسية واحد راح راح عليكم على, على المدنيه بقى؟ بالراجل راح موصل المعقوله عاد عامل المهم موصل ليه وصل لا, لا لا لا لا راح ايه؟ ازور الحلول المستقى وصدف الرعوبة قول عمر يدخل من قوله الواقق واحد بالقلة قاعدوا يا ربي لائزم بجابت عائزم بجنابت لا تفردني من رحابك قال حديثا ده رجل غلبان اكيد عامل البلاوي قاعد يستخسر ها بعد ما يخلص واكلمه شويه يا دع حديث الرحمه افتت عليه فلما سلم واقترب وجدته امير المبري مع أمير قال له انا رغم ما بيننا الا لا انا اللي كله بايع روح انا بالليل دار كله رعيتي على عييتي نفسك قلت له انا جاي انتوا ولا في نفسك قال له اسمي نصر قال له ابو بكر يا طالب ابن بكريه قال له مصر القريب إن شاء الله قال فتح المسلمون المدائم يا سيدنا ساعد برضو واحد واحد لابس يشوف نصر بتحت إبن عمر غير نصر بتاع اللي بعد سيدو خمسيه يقولوا لنا نصر لا يرنا ومصر عنا وكدة الهجاب علينا أنا ما شفت الشهر إلا نصر أخونا الله يكرمه اللي يعمل المكرمون اللي بيه صلى الله عليه وسلم أيضا كان عنده بعد نظر يغفر الامور على بعض ما يخش الامر بتاعك مش حسب ايه دي كان يعني كما قال ربه فيه تدينا رحمه من الله لينث لهم. يعني الميل اللي عند رسول الله ج من الله صوره من صور رحمه الله في شخصيه رسول الله ولو كنت فظا غليظ القلب لو من حوله ذاك الرجل تكن على الحجاج قال لي يا حجاج قال له نعم اللي اوتيت ما لم يؤتى رفنو ربوها قال لي عالين اي يا من علم بيكفره ايه كلام قال والله قال ربنا يا طبي ما رحمه من الله لانت له بلو كنت فظا غريض القلب لانفضه من حولك وانت يا حجاج فظ وغريض القلب ولم نمسك من حولك نظر عنه قال لا ينفض هينفض بعد النظرة ما تحت رجل عاجة تبصر اتاها ها بلاش المكتب القغاية قوي انظر الى من هو افضل يعني تبصر على محارم الله ومحارم الناس في الشوارع تصرع كده للمغضبه بقى تقدر يتحوش عليك السيئات السيئة السيئة السيئة, السيئة السيئة السيئة كل يوم لما تبصرك حسن بطار ها في ايه تسيئة قالي قال ده في ايه تحت عنوان النبر وخمات ثلاثة تحت عنوان الغيبة وتلاثة تحت عنوان النميمة وتبعته تحت عنوان النظر للمسلمين بايه بسخريه ولا باستهزاء؟ ولا يا خبراتك دي في اخر اليوم تلاقي عندك انت مليونير زي ات وبيسال المليونير هو عايش فيها؟ وبيكسب مليار درهم من السياح لها تلهى هالكلام من من اصحاب سديد من صلى الله عليه وسلم التصويغين التنعزل اللي بيمنتجوا الشرائح يطلع الكلمة بالأحذية التنظيم لا يعني الرسول كان يجي تنظيم الجيوش وتنظيم الدولة وتنظيم مش تنظيم زي ما قال دا لك لا التنظيم إذا الرسول يجي اللي ينظم الأمر للمسلم في حياته ونظم. مش حاجة بدي استمر جلس حتى حتى الصلاة شوفين أحد يقول من رفع رأسه قبل الإمام يفتح وجهه الى وجه حمار يوم القيامة. ايه الاخد مش الحمار باللي اه لا ما دا مش النظام بل شوف كل الحيوانات والخيول خمس عطول بالتبا دا لها خائف الخيول لها قائد لو في جوية جامود جامودنا دا من قدام ليه دخل وفى الدرج انت امام اقاعد خل الحمير ماشي اجري الحمر مع بعض هرجع للايك عم نوتام داوداي فارلو نوتام داوداي ما هرجع عزك الله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من استفدناه منه في فتح مصر في من المسرح أنه كان يجيد سلاح المعنويات كان يرفع من معنويات الناس يحط من قدرها من الناس الاحباط بس كان ربي. كان مربي يعني يعني صلى الله عليه وسلم كان, نقود كان طبيبا وحبيباً. صلى الله عليه وسلم كان مربي صلى الله عليه كان مربي الناس يجيب كل اللي يدفع معدا وبيدفعش معدا يعني صلى الله عليه وسلم كان ربي كان ربي كما انه من اكبر وثابه واجلها الصوابع يعني الله عليك لو قائد غير سيدنا الحبيب فتح مسكه بعد ما منها وعذب واصحابه تقولون على مر السيد كان دخل مسه عمل ايه كان عمل حمامات دم صح ولا لا لكن سبحان الله دخل ايه دقياته تبث قربوسه ترج يعني شوف موصل غير ملحيته على الكتابة على ال ال ال هو ناقص أو هو اللي رأيت حياته تبكي بخرقون تر ترجم متواضعا لمن دوأه مكان العين ومتواضع هو في مكان العين صلى الله عليه وسلم متواضع الجثة ماشي بعد يتقول في شوارع مكة بعد ما تحميل الثقة راح هذا رجل رجل قدامه ليه الرسول قدامه صلع فقال للمساعد ساعد ما خبرت لك و الرسول قال هون عليك ما انا اللي ابن امراه كانت تاكل القبيلة بمكه هون عليك انا زي زيك يقول له لا ده انا وردتها كامرا عن كادر ها. ها. ها. ها. الرسول ايضا صلى له نفسية وشخصيه لا تتبدل وابت على المادة لا يعرف النساء ولا ولا مواطن الأمور اللي هي فيها دخاء الغرق أجدا واضح، واضح، جلو كأنما تقرأ في كتاب الله عز وجل في شخص رسول الله عندما تشوف كتاب الله متحرك في تخصية الحديث، صلى الله عليه وسلم العقيدة القوية التي تكتها في قلوب أصحابه أمو حبيبه لكن ترى لما تدخل فراش من تحت ابوها ده ايه عقيده ولا عقيدة عقيده طبعا سبحان الله العظيم ثم نستطيع في اخر الامر ان نقول ان حياة النبي صلى الله عليه وسلم العسكريه تنقسم الى مراحل اربع مرحله التحشد منذ انتعش الى الهجره ثم مرحله الدفاع عن العقيده منذ بدء ارسال القرايه الى غزوه الاحد ثم برحلة الهجوم من بعد غزوة الخندق الأحزام يعني إلى بعد غزوة حنيف ثم دور التكامل من بعد حنيف إلى المحطة للرفيق الأعلى إن مسارة فتح نسكة تدل على أن الغداء الإسلامي إن شاء الله والنصر للمسلمين الموحدين بإذن الله رب العالمين جذبه الله أخيرا أبارك فيكم وكان يعني كنت أتمنى أن يكون في وقت أجاء بعض الأسرة ولكن يوم الجمعة سوف أجيب لكم عن بعض من أسرتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته